أعوذ الله يجن الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق God zo Yeah. All uh -huh. Yeah. موعبة من ربكم وشفا Whoa, oh. I and waar I All right.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 mm <laughs> la <laughs> What? Uh -huh. Oh. <laughs> Well, <laughs> mm Wow. قال لقومه يا قوم إن كان كبور عليكم مقام My la, <laughs> واسدوا عليهم نبا نوحٍ قال لقوي يا قوم كانك هو عليكم مقامي Uh, I give you And Allah is the Most